موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبارك الذي جعل في السماء بروجا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 فاذا بها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما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 من موقع روائع التلاوات